بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين انتهينا إلى أن صحيحه أظن معاوية بن وهب كانت صحيحه معاوية ابن مهاب دال في الدلالة على أن إذن الإمام الشرط فإن تم الاذن عند إذن يكون خمس الغنيمة للإمام والباقي للمقاتلين وإن لم يتم الإذن فالغنيمة كلها من الأنفال وترجع إلى الإمام هذا انتهينا الى ان دلالة هذه الرواية تامنة عندئذن وقعنا في البحث عن ما يعارضها هل توجد رواية معارضة للصحيح معاويه ابن وهب او لا وجدنا معارضين احدهما رواية الحلبي والتي تقول في الحروب التي كانت في زمنهم عليه الصلاة والسلام إلا أنها في لواء خلفاء الجور أنه يقول حينما أخذ حينما أعطي هذا الشيعي أعطي شيئا من الغنيمة وسأل الإمام عن ذلك الإمام قال خو أعطنا خمسها و... والباقي لك حلال فصار الحديث على أنه هذا إذن معناه أن ما عدا الخمس للمقاتلين بينما لم تكن الحرب بإذن الإمام هذا أولا وثانيا قسم من أخبار التحليل التي دلت على تحرير الجوار والتي كانت جزء جزء من, من غنائم الحرب هذا أيضا نقول أن الحرب لم تكن فيها بإذن الإمام ومع ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام حلل هذه الجواري للشيعة وهذا التحليل معناه أنه الجواري للإمام Moegenaan dat vijfde is voor de imam. Als het vijfde was de imam, had hij Dat de de imam is. Laat maar. Dit is het De berichten van <تصفيق> <تصفيق> بلي. آه بلي أخبر التحليل التي دلت على تحليل الخنس للشياء صحيح أخبار التحليل التي دلت على تحليل الخمس للشيعة وذاك القسم من أخبار التحليل التي هي راجع إلى الغنائم فنفس البيان يقول أنه لولا لا أن الباقي للمقاتلين إذن تحليل الخمس شفي كان المفروض أن يحلل الكل فهذا أيضا شاهد على أن الباقي للمقاتلين ورغم ان الحرب لم تكن باذنهم سلام الله عليهم هذا والشيء الثاني بالنسبه للاول وهو روايه الحلبي خب احنا ناقشنا سندا فما عندنا مشكله وياه بلاحاط السند اما السيد الخوئي رحمه الله الذي امن بصحه سند الروايه على مسلك له قديما كان فاضطر أن يفحص عن جواب دلالي قلنا أنه ذكر جوابين أحدهما نقله عن صاحب الجواهر رحمه الله وأبطله والثاني هو يذكر جوابا آخر الجواب الذي نقله عن صاحب الجواهر رحمه الله وأبطله أن هذا لعله حكم ولائي الإمام عليه الصلاه والسلام حلل الخمسة يعني حلل الخمسة يعني البقية كأن ما وهبها حللها للشيعة بشكل مطلق باقي الخمس بل في الغنيمة يقول هات خمسها هات خمسها وحلل الباقي في الغنيم يقول هاتو خمسها وحلل الباقي معنى أنه لعله هذا تحليل ولائي ومن قال أن هذا تحليل شرعي هذا إشكال صاحب الجواهر أجاب السيد الخوي رحمه الله على هذا الإشكال بأن هذا خلاف الظاهر حمل كلام الشريعة على الحكم الولائي خلاف الظاهر الظاهر هو أنه لا يتكلم بوصفه مشرعا بوصفه شارعا هذا الإشكال الذي أورده على صاحب الجوائر. نحن نقول أن هذا الإشكال غير وارد لأن الإمام لابس كل ثوبين ثوب التشريع وثوب الولاية عند إذن يجب أن نعين أحدهما في مقابل الآخر نعين أن هذا حكم ولائي أو حكم شرعي بالمناسبات والقرائد وقد شرحنا ذلك اليوم أن المناسبات والقرائن في المقام تناسب كلا الفرضين تناسب الحكم الشرعي وتناسب الحكم الولائي إذن يأتي احتمال صاحب الجاهر وهو أنه لعل هذا التحليل تحليل الأربعة أخماس كان حكما ولائيا إلا أن النص الوارد في الوسائل حس الاقل هل الوسائل اللي قدامي هذا الطبع الجديده ما ابي الطبع القديمه ما راجعتها الطبعات الحجرية القديمه انا ما راجعتها الطبعه الحديثه يقول خمسها التعبير هكذا كذا وارد خمسنا يقول خمسنا خمسنا هذا ام خمسنا met de vijf. met de vijf. met de vijf. met de vijf. met de vijf. met de vijf. met de de de de de قد يقول أحد أنه خب هذا إذن الحكم عصير الخوئي لأن خمسنا هذا معنى أنه إذن للإمام خمس لا أكثر كلمثنا هكذا يدل للإمام خمس الباقي لمن إذن للمقاتلين فيدل على أنه رغم أن الحرب لم تكن بإذن الإمام مع ذلك المقاتلين مقاتلون يمتلكون الأربعة أخمص قد يقال هكذا فسأنا ما راجعت الوسائل القديمة الحجرية لكنني راجعت التهذيب في التهذيب يقول خمسها ما يقول خمسنا وهذا الإخوة يقولون عن الطبعة الحجرية أيضا أنها خمسها أنا ما أجل خمسا خمسا خمسا يؤدي خمسا هذا طبعة طبعة الرباني مجلد ست هذا طبعاً هذا النسخة مالتي اللي هو لآل البيت خمسها موجود في النسخة مالتي خمسها موجود هذا ال هذا الطبعة الطبعه السابقه يعني هم حديثة لكنه مو الحجرية إنما أبو, أبو عشرين مجلد أبو عشرين مجلد خمسا مكتوب خمسا إذن إن كان خمس سنة هل توجيه الأخير لكلام السيد الخوي يبطل وإن كان ما في التهذيب وهو خمسها أيضا التوجيه ما التوجيه لأشياء فرضناه لكلام سيد الخوي هم يبطل على كل حال بالتالي حتى ولو ولو اختلفت النسخ اختلفوا النسخ كافي في أنه لا يتم نسلها لذلك وعلى أين هذا الجواب الذي شرحناه سقول خمسا أو خمسها فصححنا كلام صاحب الجواهر إذن. ليس كرام الشيخ وصار هذا جوابا على روايه الحلبي جواب بحث دلالي ابطالا لدلالته لدلاله الخبر هذا ان تم فانما يتم في خبر الحلبي ولا يمكن اسراؤه الى أخبار التحليل هذا ممكن اسراء لأنه في اخبار التحليل الإمام حلل الخمس عليه يا حبيب حلل الباقي هنا يؤدي خمسا نقول يقول يؤدي خمسه والباقي كانما الامام افلن نقول بعنوان الولايه وهبها هذا يؤدي خمسه مشكلة. لكن اخبار التحليل التي تقول ادفع الخمس والباقي بل ادفع الخمس والباقي لك حلال موشي هذه ظاهرها بلا شك ان الباقي ظاهرها ان الباقي هو للمقاتلين ما قال ادفع الخمس والباقي ظاهره الحكم الشرعي يعني ان كان قد اعمل ولايه فاعمل ولايه في في مقدار الخمس كان المفروض ان يقول خللنا كله لك بينما لم يقل حللنا كله لك اذا هذا لا شك انه ظاهر في ان الباقي اساسا هو للمقاتلين فلم يكن بحاجه الى تحليل ظاهره هذا أبشتروني. ناتي الى الجواب الثاني من الجوابين اللذين تعرض لهما السيد الخوئي في خبر الحلبي مو في أخبار التحليل وأصلاً ما التفت إلى أن أخبار التحليل أيضاً تعارض صح الحمود ما ملتفت إلى هذا النقطة وأنما يتكلم عن خبر الحلبي نأتي إلى الجواب الثاني له الذي هو إلى هو متبني وهو أنه يقول رحمه الله نحن نقول أن الحروب كانت بإذن الإمام الحروب التي وقعت في زمن خلفاء الجور ضد الكوف الإمام كانوا راضين بها على كل حال كانت تفتح البلاد لصالح المسلمين سأفرض هم منحرفين بقيادة خلفاء الجور المنحرفين لكن على كل حال الحرب ضد الكوف يكون في صالح المسلمين في صالح الإسلام وهذا المذكار كان يرضى به الإمام هو ما ذاكر قصة ال إمام الحسن هذا إضافة مني كان كنت أقول أنه ويشهد لذلك قصة الإمام الحسن صلى الله عليه المعروفة في التاريخ وحيث أنه اشترك مع بعض الحروب وبأمر أبيه أمير المؤمنين صلى الله عليه هذا يؤكد ويعطي هذا المعنى هذا هو الجواب الثاني هذا الجواب الثاني أظنه لا بأس يعني ما عندي في مناقشة في هذا الجواب وهذا الجواب الثاني إن تم يأتي أيضا في أخبار التحليل أخبار التحليل أيضا تنحل مشكلتها بنفس هذا الجواب فنقول أنه إنما خص الإمام عليه الصلاة والسلام قال أعطنا الخمس بهذا السبب بسبب أن تلك القروب كانت مرضية ومأذونة من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام فالمقاتلون يمتلكون ما عدا الخمس يبقى الخمس المام قال أعطنا خمسة أو أعطنا خمسة وبهذا كل المعارضين نخلص منهما وننتهي إلى نتيجة أنه لابد من إذن الإمام حتى تكون الأربعة أخماس للمقاتلين وإلا فكل الغنيمة أنفال وترجع إلى الإمام بعد ذلك يبقى أن نبحث المسألة الثالثة أظن وهي أنه ما هو الحكم في زمن الغيبة الآن في زمن الغيبة الإمام موجود فما هو الحكم في زمن غيبة؟ لو وقعت حرب بين المسلمين والكفار، فالغنيمه لمن؟ للإمام لأنه الإمام ما موجود ولم يكن بإذن الإمام أو أو أن المقاتلين يملكون الأربعة أخماس أم ماذا؟ هنا انا ابرمج البحث وافهرس البحث بهذا الشكل اقول هنا الحرب التي تقع بين المسلمين وبين الكفار في زمن الغيبة أفترض لها فرضيات ثلاث ونبحث كل فرضية على حد الفرضية الأولى هي أن نفترض طبعا تشخيص المصداق هذا مو في بحثنا تشخيص المصداق يرد في بابه الفرضية الأولى هي ما إذا افترضنا أن الحرب لم تكن شرعية من قبيل ما لو كانت الحرب ابتدائيه وافتينا كما لعل المشهور يفتون بذلك أفتينا بأن الحرب الابتدائية في زمن الغيبة غير جائزة بناء على هذا تكون الحرب حرب أصلا غير مشروعة هذا هذه الفرضية الأولى الفرضية الثانية أن نفترض أن الحرب كانت بإذن أو بأمر أو بقيادة الولي الفقيه وآمنا بولاية الفقيه والحرب كانت مشروعة إما من بعض أنها دفاعية فهي مشروعة أو لا ابتدائية وآمننا بأنه في زمن الغيبة الولي الفقه يقوم مقام الإمام ومن حقهم أن يحاربوا حربا ابتدائية حسوة أيها الصحيح كل يبحث في محلي ولاية الفقه صحيح أو لا هذا في محل يبحث الحرب الابتدائية جائزة أو لا هذا في محل يبحث لكن أقول الفرضية الثانية هذه على عكس الفرضية الأولى تماما الحرب شرعية وبولايه الفقيه وشرع وشرعية إما لأنها دفاعية أو لا قول ابتدائية وآمننا قلنا الفقيه كالإمام ويجوز لهم أن يحاربوا حرب ابتدائية هذا الفرع الثاني الفرع الثالث أن نفترض أن الحرب شرعية maar ik ben blij dat ik ben. de ben blij dat de ben. Ik ben blij dat ik ben. de regering blij dat ik ben. de ben blij dat ik ben. de regering blij dat het ben. de ben dat ik de regering dat de dat إما من باب أننا لم نؤمن بولاية الفقيه اصلا ما كان عندنا إيمان بولاية الفقيه أو كنا نؤمن بولاية الفقيه لكن الفقيه الموجود ما استعد لأي سبب من الأسباب ما استعد أن يقود الحرب والمؤمنون اضطروا لأن الحرب كانت دفاعي يجب عليهم أن يدفع عن نفسهم الشهاده الفقيه بأي سبب بأي وجهة نظرين ما يستعد أن أن يقاتل لكن المؤمنين اضطروا وقاتل اضطرارا ولا أجد دفاع فالحرب كانت شرعية لكن لم تكن بقيادة الولي الفقيه هذا هو الفرق الثالث الذي هو فرض بين الفرضين لا هي حرب غير شرعية كالفرض الأول ولا بولاية الفقيه كالفرض الثاني هذه الفرضية الثالثة يجب أن نعرف حكم هل فرض الثلاثة وتشخيص مصادقها وداخل في بحثنا أما الفرضية الأولى وهي لو كانت الحرب أصلا غير شرعية خب هذا يكون هو المصداق البارز الذي لا شك فيه فيما قلنا من أنه أثبتنا أنه لا بد من إذن الإمام أثبتنا في البحث السابق أثبتنا بالصحيحة مع عوية ابن وهب أنه لا بد من إذن الإمام هذا على الحرب أصغير شرعية كانت والإمام يحرم طبعا الحرب التي لا تكون شرعية ولا يأمن به dus hier is een conclusie van de studie, dat is dat de wet allemaal voor de Van waar de analfabet allemaal voor de imam is. Maar we hebben ook dat de jurisprudentie zich لا أن يظهر الفجة يمضي على كل حال فهنا تقسم على المقاتل المورد هذا آذية الفرضية الأولى كما واضح الفرضية الثانية هي أن تكون لا بمبدأ ولاية الفقيه، وأن الفقيه يحل محل الإمام وتمسكا بمبدا ولايه الفقيه اوقعن الحرب سواء دفاعيه كانت ام هجوميه بناء على جوازها في عصر الغيبه هنا يبدو للذين الذي يبدو للذهن بالنظر الاولي هذا هو ان الولي الفقيه قد حلم حل محل الامام وما دامت الحرب باذنه او باشرافه إذن الخمس للإمام والبقية للمقاتلين عملا بنفس صحيح معاوية ابن وهب هذا ما يبدو للذين هاي. إلا أن الشبهة التي يمكن أن تطرح في المقام ما يلي يقال أن كون الأربعة أخماس للمقاتلين كان حكما شرعيا ولم يكن حكما ولائيا بل ولعل كون الخمس للإمامة من نفس الشيء كان حكما شرعيا ولم يكن حكما ولائيا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 ان نثبت للفقيه الأحكام الشرعية التي كانت ثابتة للمعصوم ومعنى هذا تقسيم على المقاتلين ثابتة للإمام المعصوم وهو حكم شرعي كذلك أخذ الخمس أصل أخذ الخمس هم حكم شرعي خب أليس من من أحكام الشريعة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم التكبير سبعا على الجنائز على, الج... على الجنازة على جناس هو صلى الله عليه وآله وسلم هل نقول أن الفقيه في زمن الغيبة حل محل الرسول إذن هم تعالوا كبروا سبعا على جنازته أليس أليس الإجناب دخول المسجد جنوبا بل الإجناب في المسجد من مختصات المعصوم وسد الأبواب كلها إلا بابه سلام الله عليه وخلل نقول ولي الفقه أيضا يجوز له أن يدخل المسجد جنوبا أو أن, أو أن يجب نفسه في المسجد وأن يصير hij is de meest van de vier. Hij de meest van de vier. Hij de meest van de vier. Hij de meest van فيجب تجب عليه صلاة الليل سأل أول والثاني قد يقبل لأنه في صالح لكن الثالث ما يقبله هل نقول أنه تجب عليه صلاة الليل وأمثال ذلك من الأحكام أنا أشرت إلى كم حكم هنا كلها الى علاقة من الجمهة التشريعية يجوز له دخول المسجد ت... هو هذا حكم خاص بالمعصوم هل يقول اقول, أقول اذا ليكن ما نحن فيهم غادي يكون من هالقبيل التقسيم على, الم... التقسيم على المقاتلين لعله خاص بالمعصوم كيف تثبتون ان هذا يثبت الفقيه لان الفقيه حل محل الامام هذا الإشكال هذا كما تقولون أن صلاة الليل خاصة بالرسول الله كما تقولون أن دخول المسجد جنوبا بل والإجناب في المسجد خاص بالمعصوم بعلي وفاطمة صلى الله عليهما كما تقولون أنه صلاة الليل حكم تشريعي خاص بالرسول فلنقل على الأغلال الإحتمال يريد إلى أن نثبت خلاف ذلك بديلين فلنقل أن تقسيم المقاتلين كان في زمن المعصوم وحكما شرعيا خاصا بالمعصوم كيف تثبتون أن الولي الفقيه له ذلك هذا السؤال أو المناقشة هذا طبعا هذا السؤال أو المناقشة أظن أن جوابه ولو ارتكازا واضح ولهذا الان بعض الاخوه استغربوا من من هالمناقشه اظن ان جوابه ولو ارتكازا واضح وهو ان مناسبات الحكم والموضوع تعطينا فهما عرفيا يقول ان هذا التقسيم للمقاتلين ربط بالامام او بكون الحرب باذن الامام بنكته ان الامام هو الولي بنكته الولايه ليس من غبيل مسألة الإجناب أو مسألة الدخول جنوبان أو مسألة وجوب صلاة الليل وإنما ظاهر الحال أن الإمام يقول إن كان بأمير أمره الإمام هذا من الباب أن الإمام كان هو وليا وكان عليه أن يؤمر وكان عليه أو له أن يأذن هذا فإذا قل فدليل ولاية الفقيه يكون حاكما على هذا الحكم وهذا بخلاف المسائل الخاصة التي من الواضح أنها من خصائص شخص معصوم عليه الصلاة والسلام ما له علاقة بمسائل الولاية الولاية هم من خصائصه أخواء من خصائصه ما له علاقة بشخص بمسائل الولاية هذا هو الجواب الذي يمكن أن يدعى في مقابلة هذا الإشكال. القسم الذي يتمشكل هو القسم الثالث أو الصورة الثالثة الفرضية الثالثة وهي فرضية ما إذا كانت الحرب مشروعه لكنه لم يكن بإذن الولي الفقيه. الحرب أفرض حرب دفاعية. لا شك ما حد قال ان الحرب الدفاعيه في زمن الغيبه غير مشروع مشروع لكننا اما ان لم نؤمن بولايه الفقيه اصلا في زمن الغيبه او آمنا بولايه الفقيه لكن الفقيه الحاضر لم يكن يرى الحرب لأي سبب من الاسباب دون بالعاجز او لأي سبب من الأسباب لكن المؤمنين اضطروا من باب الدفاع واشتركوا في الحرب فالحرب مشروعة لكنها لم تكن بإذن الفقيه. فهنا ماذا نقول هل نقول أن الأربعة أخماس للمقاتلين أو نقول أنه ما دام لم يكن بإذن الإمام إذن كلها للإمام هذا السؤال هنا يطرح نفسه أنا ذكرت وجوها أعرضها عليكم أنتم كفقهاء وعلماء أفتوني أنا ذكرت وجوها لإثبات أنه أن الأربعة أخمص للمقاتل ما دامت الحرب مشروع أعرض عليكم هذه الوجوه فكروا بيها إلى أن نشوف نختارها أو لا الوجه الأول أن نقول أننا أصلا نفهم من صحيح معاوية بن وحاب الذي شرط إذن الإمام نفهم بمناسبات الحكم والموضوع بس ما دا بس أبين الوجه نفهم بمناسبات الحكم والموضوع أن شرط إذن الإمام لمشروعية الحرب. قال عليه الصلاة والسلام إن كان, إن كان أمر عليهم الإمام الامير لأنه كان الواجب في زمن الحضور هذا أن يذهبوا بأمير يعينه الإمام خب فحينما وقعنا في زمن الإمام عليه الصلاه والسلام ما موجود والحرب وجبت علينا ولو دفاعا ولم نحصل على ولي يؤمر أميرا علينا إما من باب عدم الإيمان وولاية الفقيه أو من باب أن الفقيه كان فقيه كلاسيكي مو من رأي هذا هنا نقول الملاك نفس الملاك والنكته نفس النكتة المقصود بإذن الفقيه بإذن الإمام كان هذا أن تصبح الحرب مشروعة الآن أصبحت الحرب مشروعة فنتعدى من موردة صحيح معاوية النوهاب إلى كل حرب المشروعة هذا وجه إن كنتم تقبلوه بهكذا استظهار ينحل المشكلة وتكون الأربعة أخماس للمغاتلين الوجه الثاني أن نقول أن المقصود بقوله عليه السلام هكذا أم فرضية أن نقول أن المقصود بقوله عليه السلام بإذن الإمام إن كان ال إن كان مع أمير أمره الإمام نقول أصلاً مو المقص المقصود الإمام الشرعي ليس المقصود الإمام المعصوم أصلاً ما ما نحمل على الإمام المعصوم فنحمل على الإمام الشرعي على أي حال الحرب الجائزة لا بد أن يكون لها إمام شرعي بلا شك إما ان ال... إما أنه من باب هو إمام معصوم في الإمام الشعري وإما أنه من براءة الفقيه والفقه ترأس الحرب وإما أننا لو آمنا بمبدا الشورى وليس بمبدا ولايه الفقيه قلنا في عصر الغيبة يعين القائد بالشوره بالانتخاب بناء على من يؤمن بالشورى والانتخاب فالشخص الذي انتخبه هذا امام امام مو بمعنى الامام المصطلح عند الشيعة الامام المعصوم امام يعني قائد شرعي وحتى اذا هذا ما كان نفس هؤلاء ال مؤمنين الذين اضطروا واندفعوا اضطرارا إلى الحرب الدفاعية من يامروا على أنفسهم أميرا قولوا بالأمير ميسر هذا الأمير الذي هم يختاروا يكون أميرا شرعيا وإماما له مو الإمام المصطلح فإن قبلنا، إن قبل أحد بأن يكون المقصود بالإمام هذا مطلق, مطلق الامير الشرعي أيضا ينحل الإشكال هذا المعاري كم وجه صار <تصفيق> اثنين <تصفيق> الوجه الثالث الذي أذكر كلها حتى تفكروا بها نشوف غدا ماذا نختار الوجه الثالث نقول أن الذي أن الذي دلنا على شرط الإذن هو صحيح معاوية ابن وهب دلنا على شرط الإذن ولم ولم نقبل باعتبار أننا ما مؤمنين بمفهوم الشرط أساسا لم نقبل بمفهوم الشرط في صحوح معاوية المواهبة إنما قبلنا بمفهوم الوصف بنكتة أنه لولا المفهوم ولولا أن سنخ الحكم ينتفي بانتفاء القيد للغى الوصف على ما شرحناه في الأيام السابقة ان نقول ان المفهوم المفهوم الوصف يتوسع بمقدار ما ينتفي لغويه ذكر الوصف اكثر بهالمقدار يتوسع اكثر من هذا ما يتوسع واحتمال وجود الفارق بين زمان الغيبه وزمان الحضور موجود Iden, behal, het mannituwassal. Mengul iden, fizeman, il-raji behem, ma' het ma' xasalna' de walijil fari Auw, we nuk het behal-walijil-fari. Auw, aamna' walak nil-fari, lemm jessagib. de jessagib, Of jessagib, lemm هنا هم نجي ناخذ بإطلاق المفهوم بيجي إطلاق ما إلى يقينا يعني أساسا قالوا مفهوم الوصف ما نحن آمنا بالإطلاق بالمقدار الذي يخرج الوصف عن يخرج ذكر الوصف عن اللغوية مو أكثر من هذا إذن ما له هكذا إطلاق فإن كان ليس له إطلاق هكذا نرجع إلا إطلاق الآية المباركة وإطلاق أظن صحيحة هجام بنزي سالم كان على ما أذكر إطلاق الآية المباركة واعلموا أن ما غنمتم فأن الله خمسه للرسول خمسه لهم هذا معناه أن الباغي يقسم على المقاتلين هذا إطلاق غاية ما هناك لا نشك أن المقصود بقولي غنمتم الحرب المشروعة, احنا المشروعة اه وكذلك اه هذه اه أظن روايه مشام بن سالم كانت إذا أنا ما مشتبه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغنيمه فقال يخرج منها خمس لله وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك هذا مطلق فنتمسك بأمثال هذه الإطلاقات ونثبت التقسي. هذا هو الوجه الأخير فقط فكروا بها ولاحظوا إذا وافقتم على واحد من الوجوه ينحل المشكله إن شاء الله غدا نكمل البحث